بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف كل يعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف انهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين